La aqasim biyom al qiyama, walla aqasim bi nafsi al awama. Ayahsabu al bala banana, أجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا بر قلب صر وخف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ من أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يوم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 الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا كلا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 سدا. ألم يكن طفة من منينا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على